بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال وقول ابن أبي زيد وقول ابن أبي زيد رحمه الله أن الله إله واحد لا إله غيره هو معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله قولي يا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وما الله نمولا موجا حقونا مولا منجين اسبقوا أييه هي كلمة الإخلاص لا إله إلا الله وهي مستملة على نفي عام وإثبات خاص Na kalima hilo limekusanya Kukanusha, kuna Na kuthibitisha khas eh, Uungu kwa Allah subhanahu wa ta'ala Fannafyu العamu Nafyu liibadati An kulli masi wallah Nafi am ililaa ilaha Kukanusha, kuna Ni kukanusha ibada Ya kila Allah ilila ilaha إنا كنّوشة إبادة وابدوك لك استجوا الله والإثبات الخاص إثباتها لله وحده إثبات خاص نكثبتش إبادة و الله سبحانه وتعالى بكيك ولا نافية للجنس وخبرها محوّف تقديره حق لا إله إلا نا لا إنا كنّوشة يا إله يا يا آلهة وخبروها خبر إله محدود تقديره حق لا إله حق حقنا مولا أنا يبدي وكحقي والمقصود نفي وجود إله بحق سوى الله مقصودي أنك كنشى وفاتكان ومولا أنا يبدي وكحق إسبق الله بكيك وإلا في جنفيو fa innal al bil batil mawjoodatun wa katheeran wa ang wabudiwa kwa batil wapo na ni wengi wa na wanaabudhiwa kwa batil wapo na ni wengi wao wote hao wanabudhiwa lakini sio kwa haki ni kwa batil anayabudhiwa kwa haki ni allah subhanahu wa ta'ala peke yake muumbaji wa kila kitu waqad dhakarallahu al kufar أنهم قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الله أميو تاجب كفيري كوامبا ولسما هيفو جيه ويو محمد أميو أجعليا ونغوينجي كواني مولا موجاتو هل نجامب العجاب ثم قال الشيخ العباد حفظه الله والجملة الأولى من جمل النفي السبع في كلام ابن أبي زيد لا إله غيره تأكيد لقوله أن الله إله واحد إلى جملة يمواز كتك جملة هي النفي السبع كتك منينو يا ابن أبي زيد لا إله غيره جمله هي تأكيد لقوله أن الله إله واحد هنا يأتي اليمكاز لن نلاك أن الله إله واحد وقول ابن أبي زيد قيروان رحمه الله أن الله إله واحد فأنت لا إله غيره إن سيسيزي أن الله إله واحد وختمها بقوله wala sharika lahu amehitimisha hiyo ibara yake kwa kusema wala sharika lahu a ni mola mmoja hakuna mola mwingine isipokuwa yeye la sharika lahu hana mshirika hili bayani anna al ibadata Yajibu an takuna khalisatan lillah hii ni kubainisha na kuweka kwa kwamba ibada kuwa ni safi kwa ajini ya Allah وَأَلَّا يَكُونَ لَهُ شَرِيكٌ فِي أَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ نَقوام با هَنَا مْشِرِكَ كَتِكَ سَمْبُولِ يُوتِكَ كَتِكَ سَمْبُولِ زَكُوَ بُدِيوَ أَذَا أَنَا بُدِيوَ بِكِيَاكِ والله مْشِرِكَ وَاللَّهُ تَعَالَى وَاحِدٌ فِي ربوبيته وواحد في وَاحِد wa wahidun fi asma'ihi wa sifati Allah subhanahu wa ta'ala yuko pekee yake katika rububiya yake mambo yake vichendo vyake kuumba kuhuisha kufisha yuko pekee yake Wawahidun fi uluhiyatihi na yuko pekee yake adhani mmoja katika uluhia yake kwamba yeye ndio mstahiki wa kuabudiwa Wawahidun fi asma'ihi Wasifati sifati na nani mmoja katika majina yake Na sifazake. Falam yusharikuhu ahadun fi uluhiyatihi Adha haja shirikiana na yot Hakuna yotane shirikiana na Allah Katika budiwa. Hakuna yotane shirikiana Allah Katika kuwabudiwa Fahuwa mustahiku lilibada tiduna mansiwa Yeeni mwenye kusaiki kuwabudiwa Kinyume chasee kwa yeye Hana haki ya kuwabudiwa Ki tuchoti hakina tuchoti haki subhana wa ta'ala Ndiye mstahiki wa kuabudiwa duna mansiwa, Kinyumecha siu kwa yi Walam yushariku ahadun fi rububiyatihi Pia hakuna yyotana yishirikiana Allah Fi rububiyatihi Fahuwa subhanahu wahdahu Alkhalikul mudabbir Yii atha subhana wa ta'ala ni muumbaji ndiye mwenye kufanya mambo ya watu wala mshariku ahadun fi asma'i wa sifati wala hakuna yote anayeshirikiana na Allah katika majina yake pia katika sifa zake li'anna alma'ani alaiqata billah la yushariku ahadun min kufanana كَتِيكَ فِي أُمَّةِ بِيَأْكِ كَتِيكَ مَعَنَهَا يَوْ يَمَجِّنَ يَأْكِ نَاسِفَ زَعَكِ هُوَ عَلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُنِي وَاحِدٌ فِي رُبُوبِيَّتِهِ وَوَاحِدٌ فِي أُلُوْهِيَّتِهِ وَوَاحِدٌ فِي أَسْمَاءِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَوْلُهُ وَلَا شَبِيْهَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ, له ولا شبيه له ولا نظير له أي أن الله لا مثل له الله هنم فنوكي ولا يشبهه أحد من خلقه ولا هكونا يوتي علي فنانا ن الله كتك فيه مبيعكي إيدي ولا شبيح له ولا نظير له الله هنم فنوكي ولا هكونا يوتي علي فنانا ن الله كتك فيه بل هو المتفرد بسفاته بل يكو قال الله عزوجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حققوا كتتوته نفنا الله نيمون يكوسكيا نيمون قال ابن كثير رحمه الله أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء لأنه الفرد الصمد الذي لا نظير له. Hakuna kitu nikama ni kama mwenye kuumba vitu vyote hivyo Hakuna kitu ambacho kimefanana na muumbaji Aileisa kakhali khil azuaji kulliha shei un Hakikuwa chote ni kama muumbaji wa vitu hivyo vyote Li anna ulfardu sabuye as Asamadu mwenye kukusudiwa na wajawake Alladhi la nadhira lah hana mfano wake Kala, tätä lausetta aya perusta al-Sunnan ja al-Jamaan asmaita ja sifatteja. Se ei ole kuten muu, se on Samaa ja Basiiri. Se on jumsiin, joka on al-Sunnan ja al-Jamaan, joka on kaupunki, joka on maakunta, joka on Allahin sivu. Se Pamoja na kumtakasa na kufanana na viumbe Itikadi sunna Ni kumthibitishia Allah sifazaki hizi Pamoja na kutakasika na kufanana na kiumbe Chuchote katika viumbe viyake Bikhilafil mushabbiha Kinyumecha mushabbiha Wale wanaomfananisha Allah na baadhi ya viumbe vyake Hawa wana ito mushabbiha Fa inna indahumul ifbata maattashbihi Hawa wanakuthibitisha sifaza Allah pamoja na kumfananisha na viumbe hawa mushabbiha wanathibitisha sifa sifaza Allah lakini sifazaki wana wanazifananisha na sifaza viumbe vyake Jumana maana mushabiha mushabbiha wa khilaf al mu'attila pia al sunna wa kukinyume cha mu'attila mu'attila sifaza wanaokanusha sifa za Allah fa inna indahum Tanziha ma'a at'til hawa wanamtakasa Allah na kufana na viumbe pamoja na kukanusha sifa zake wanazikanusha kabisa sifa zake hawa ni muatila waahlu sunna sifati sifaati wanazzahuha amu shabahati almakhlukat aahlu sunna wako wasat baina vikundi hivyo dhalla aahlu sunna wanathibitisha sifa allah na wanazitakasa na kufanana na viumbe vyake sifa za fanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake wa qawluhu al-basir ithbatun lismi as-sami'i wal-basir wahuma ala ithbati sifati as-sam'i wal-basar laysa ka laysa shay'un wahuwa huwa al-basir hi wa huwa al-basir nikuthbitisha majina mawili as-sami'u basir Allah ni mwenye kusikia na ni mwenye kuona wa majina yadullani na mazina mawili yanafahamisha ala ifbati sifata as wal-basari uthibitisha sifa mbili za kusikia na kuona Waba Allah naskia na anaona lakini kuona kwake na kusikia kwake hakuja fanana na kiumbe chochote katika viumbe vyake وقوله ليس كمثله شيء يدل على التنزيه ونبغى السميع البصير على ليس كمثله شيء نبغ وقوله ليس كمثله شيء يدل على التنزيه هي نفامشكم تكسا أظانك في يوم أي أنه له سمع لا كالاسمع wa basarun la kal absar alla lakini si kama maskio ya viumbe vyake wa na anakuona allah lakini si kama macho ya viumbe vyake hii ithbat ma at halu sunna wa nadhibitisha allah sifa hizi pamoja na kumtakasa na kufanana na kiumbe chake anna lahu sam'un laaka kal asma' وبصر لا الأبصر وقال تعالى هل تعلم له سمية هل تعلم له سمية يؤمن بها سميا من الكويت وكما الله يعني سمويكي قال ابن كثير رحمه الله قال علي بن أبي قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هل تعلم للرب مثلا أو شبيها يؤمن بها الله كما انمثالو او كلش فنان هل تعلموا له سميا ييه الله كما انمثالو او kuna kitu kimefana لا وكذلك قال مجاهد وسعيد بن جبير وقتاده وابن جريج وغيرهم هل تعلم له سميا أي هل تعلم للرب مثلا أو شبيها الجواب لا وقال الله تعالى ولم يكن له كفوا أحد حكى كوم فنواك والكف هو المثل والنظير الكفؤ للمثل والنذير حكى كوم فنواك قال القلطي في تفسيره المجلد العشرون صفحة مئتين وستة لم يكن له شبيه ولا عدل ليس كمثله شيء هنا علي فنانا ولا هنا ليس كمثله شيء حكى قوم فنوا كي وكلمة أحد في قوله ولم يكن له كفوا أحد جاءت في سياق النفي يمكوجا كتجا مبانغليو وككانوشا فتكون عامة في نفي كل شبيه أو مثيل وهي تكون كلمة هيلو ليناينيا kukanusha kila fanana na Allah au kila mfano wake walam yakullahu lam ndio nafi walam yakullahu kufwan ahad hakuna ali fanana na Allah kwa ahad hili nakira imechanguliwa na lam inaenea fatakunu amatan fi nafi kulli shabihin au mathil wama jaa fi tafsir bi tafsiri hadhihi kalimati bi zawja huwa min qabili tafsiri bil mithal yasema hivi kuja katika tafsiri ibn kathir kufasiri kalimahili hili bi zawja hii yasema ni katika upande wa tafsiri bil mithal kufasiri mfano wake tafsiri bil mithal ni hiyo kufasiriwa kwamba lam yakulla hu ahad ni kwamba hakuwa na mke adha hakuwa na mke yote lam yalid wa lam yulad ولا هكوا من قبيل التفسير بالمثال. وهذه الجملة من السورة مؤكدة لما تقدم من الجمل. جمله هي, هي ولم يكن له كفوا أحد كك سورة هي سورة الإخلاص إن سيتيزهايو يليو تانجليا كك جملة نجينة. قل والله أحد الله الصمت لم يلد ولم يولد. Walam yakullahu kufwan ahad Hina sikiza hayo Yeli upita kwa mahanam Hajaza liwa wala hajaza Kala wala siyamal jumletal ula Hasa hesa ile jumle ya kuanza Kulu huwa Allah ahad Fahuwa subhanahu wa ta'ala ahadun Wala yakunu ahadun kufwan lahu Allah subhanahu wa ta'ala Niyei pikiyakinin moja Nakuna yoyoti alifanana naid ولا يكون أحد كفوا له حقنا يؤتي أليفا ناناين وقوله ولا ولد له ولا والد له ولا ولد له هنم ولا والد له ولا, له ولا هنم زازي ولا صاحبة له ولا هنم كي الصاحبة هي الزوجة هانا أمكي وقد جاء في القرآن نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله عز وجل اميكوجا كتو قرآني هم كانوشية الله متوتو نمزازي نمك ومبهانا ولا هيتجي فيتو قال الله عز وجل قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفوا أحد فنفى عنه الوالد والولد الله مجي كانوشية مزازي نمتوتو Wanafaa anhu Kulla mithlin wanadhim Pia mejika Allah Mfanu na chenye Waminu Wa minu uzza uja? Katika nushia, Nafsi yake ni mke Hana mke Wafi sura suratil karima Ifbatu ahadiyatihi Wasamadiyatihi Katika surahii tukufu Kuna kikuthibitisha Umoja wake Allah upweke wake na kukusudia kwake na waja wake kwamba waja wake wanamkusudia yeye na wanamuhitajia yeye yeye hahitaji mtoto wala hahitaji mzazi wala mke anasema wanafi usuli wal furu'i anhu kumkanusia usuli usuli ndio hao baba babu kwa aza allah anakanushiwa usul na watoto wanudhara'i na wale wenye kufanana فهو أحد لا كفأ له إيه الله سبحانه وتعالى يكوبك ياكي حنا علي فنانايه وهو صمد لا ولد ولا والد له حنم هو الذي تسمد إليه الخلاائق بحوائجها الصمد نقول يا فيومبي فينام كسودية Wa samadhu huwa alladhi tasmadhu ilaihi lkhalaiku Bi hawa ijiha Samadhu ni uli ambaye Fi umbe wanamukusudia kwa haja zao Kila ki umbe anamukusudia Allah kwa haja zaake mbali mbali Jio Allahu samad. Allah jie mwenye kukusudiwa na wajawaki Wahua lganiyu an kulli maasi waha Na eni kujitosheleza na kila kistukwa ye Hahitaji Hahitaji kitochotu Sisi viumbe ndio tunamhitaji yeye. Wallahu al-ghaniyu wa antumul fuqara. al ilayhi kullu ma 'adahu. Kina muhitajiya kila kisichokuwa yeye kina muhitajiya Allah. Fal kamali ghinaahu la yahtaju ila al walwalad wal Wa sababu ya ukamilifu wa uhitaji wa utajiri wake, wake. hahitaji mzazi wala mtotu. فلكمال غناه لا يحتاج إلى الوالد والولد ولكونه واحدا أحدا لا يكون أحد الله مثلا ونذيرا نقو الله سبحانه وتعالى نموجا لا يكون أحد الله مثلا ونذيرا هكنا يوتي أباي أتقو نفناك نام فنانا ناي هكنا لا يكون أحد له مثلا ونذيرا والوالد جاء نفيه في القرآن عن الله في هذه السورة هي مزازي إمكوجكو كانوشو كتك قرآن كم الله مزازي كتك سورة هي سورة الإخلاص هي ولم يولد لم يلد ولم يولدنا هجزاليو هجزا ولا هجزاليو وأما الولد فقد جاء نفيه عن الله في آيات كثيرة هي كم كانوشية وذلك أن اليهود يقولون عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ما يهود يسمى عزير نموانا و الله وكريست المسيح بن الله عيسى نموانا و والكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون البنات الملائكة بنات الله مكفيرها ولوتم لزيوامتم وعلى الله صلى الله عليه وسلم ونسيوام ملائكة واستان وعلى الله ومن ذلك قول الله عز وجل في البخرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون wamesema makafiri Allah amejifanyia toto subhana kutakata e, utakasifuake nakila na kila kitu ambacho wanamzulia Allah ballahu ma fi samawati wal ardi bal ni eh, minguni na vilivyo arlini, Kullullahu kanitun, qanitun yutina mnyenyekia Allah Wakala fil mu'minun matakhadha Allahu min walad wama kana ma'ahu min ilah الله وما كان ما من اله ولا حقنا pamoja ناي وقال في مريم وقالت وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادى ومسما ها مكافري الله امجفانيا متتو لقد جئتم شيئا ادى لقد جئتم شيئا إدى مليت جمب كبا لن يكفدهش على نواجيب عوما كفير وغير ذلك من الآيات منها في النساء والأنعام والتوبة ويونس والإسراء والكهف والأنبياء والصافات والزخرف والجن زوته زينكتاء زي زينم كانوشية الله متوتو نمزازي نعمكي امتؤتوا نمزازي، وأما الصاحب، أما أمك فقد جاء نفيها عن الله عز وجل في القرآن مع نفي الولد عنه، أما أمك إمكuye كم كانوا شيئا أمك؟ الله سبحانه وتعالى كت كقرآن، بمجلكم كانوا شيئا متوتو في قوله عز وجل السماوات والأرض. أننا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة إن جم يكون من عرض وابيع تكون له ولد ولم تكن له صاحبة ولها أمك وقوله عن الجن أو عن الجن وأنه تعالى جد ربنا ما تخذ صاحبة ولا ولدا نقم بيجي الله تعالى جد ربنا تعالى جد ربنا وما جاء في كلام ابن أبي زيد رحمه الله من نفي الشبيه والنظير Walwalid Walwaladi Wasahiba Huwa nafyun An tariqi Salaf Haa yliyukuja Katika manenu Ebni Abi Ni kairawani Rahimu Allah Kumkanushia Allah Mfanowake Au chene kufanananae Na kumkanushia Mzazi Na mtoto Na mke Ni nafyun An tariqi Salaf Hini kukanushia Kwanjia Ya salaf Salih Ridwanullahi ta'ala alayhim wa huwa on mutadhamminun ithbata kamalillahi azza wa jalla hii ndio salaf kumkanusia Allah ambako kuna kuna kuna kuna kusanya ukamilifu Allah azza wa jalla kumkanusia Allah vituivi hivi pamoja na ukamilifu wa Allah azza wa jalla kwamba adha ni mkamilifu hahitaji vitu hivi hahitaji mtoto wala mzazi wala mke fanafiyu shabihu wan nadhiri mutadhamminun ithbata kamali ahadiyatihi ile kumkanushia anayefanana naye na mfano wake kusanya kudhibitisha ukamilifu wa umoja wake kwamba ni yake hakuna kitu kimefanana naye hii ndio ithbata kamali ahadiyatihi wa Wanafiul alwalidi walwaladi wassahiba mutalamminun ithbata kamali dhinahu na ile kumkanushia allah mzazi na mtoto na mke hii na kusanya kudhibitisha ukamilifu wa ghina yake utajiri wake na kwamba hahitaji hivi ndio ithbatu kamali rinah wa kullu ma jaa fi alquran min nafyi shay'in anilla fa innahu yatadhammanu ithbata kamal almanfi hi ndio salaf sawa eh? salaf ni hii kila iliyokuja kila sifa iliyokuja katika qur'ani kumkanushia allah jambo lolote hilo linakusanya lina kumthibitishia ukamilifu wa kinyume cha hicho ukikanusha kitu unathibitisha kinyume chake ki. Hii ndiyo njia salaf So unakanusha halafu Huthibitishi sifaiza Allah Unazipinga kama haojamiya Na muatila na mingineo Kustariku salaf Ni kuthibitisha e, Ni kumkanushia Allah Mtoto na mzazi na mke Pamoja na kuthibitisha Ukamilifua ghinah Kwa ba Allah hahita vitu hivyo Mifla kaulihi taala وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض انه كان عليما قديرا حكوا الله لن نمشinda yeye jambo lolote mbinguni wala ardhi hakuna jambo linalomshinda Allah subhanahu wa ta'ala nimjuzi na nimweza fa innahu dalilun وَثِبْتِيْ شَأْ وَكَمِلْ لِفْوَهُ وَزْوَاهْ كِيْ قَبْلَهُ كُنَّا جَمْلٌ لَمْ شِينَةَ وَكَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُعُوبٍ أَيْ مِنْ تَعْبِلِ أَلْضَاءً سَمَا تُمَو na vilivyo baina yao kwa sikusita na haya, haya, haya machofu yoyot wa mama sana millu tabu yoyot kwa kuumba mbingu na ardhi na vilivyo baina yao I mean tabin fahuwa mutadhamminun ifbata kala, kamali kudaratihi umemkanushia alla machofu pia unathibitisha unathibitisha ukamilifu wa uwezo waki hadhi hii tus tusanaf ومثل قوله تعالى ولا يظلم ربك احدا مولى وك حمظلوم ييوت ولا يظلم ربك احدا مولى وك حمظلوم ييوت هابا unamkanushia adha nini dhulma unamkanushia dhulma Allah wa huwa dalun ala ithbat kamali adlihi pia kauli وَأَكَمِلِي فَوَأَدِلِي فَوَأَكِّي عَلَى السِّدَالِمْ نَنِمْكَمِلِي فَوَأَدِلِي فِي الْطَرِيقَةِ السَّلَفِ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَمَا يَعْزُبُ عَلَى الْرَّبْبِكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرْرَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرٌ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرٌ إِلَّا في كتاب مبين. Ah, halimshindi mola wako mithkali dharra hata uzito wa kich kidogo katika ardhi hakiwezi kumshinda mola wako wala fi wala minguni wala kidogo zaidi kulicho hicho kuliko hicho wala akbara wala kikubwa illa fi kitabin mubin isipokuwa vyote hivyo viko katika kitabu chenye kuweka kitu al-lawhil mahfuz fa dalun ala ithbati kamali ilmihi هي نثبت فيها، إن فاميها كثبت فيها، هذه هي طريقة السلف. كم كان西亚 الله وحُنُغُفُ، نكُم كم كان西亚 وحُنُغُفُ نكُم ثبت فيها، وكمليف ووزواك، قال وهذا. بخلاف النفي عند أهل الكلام نهي نكينوما كوكانوشا وأهل الكلام وتو فلسة وتو فلسة نماذج وترجمة أكيلي كل قنصص إذا قرآننا سنة وهذا بخلاف النفي عن أهل الكلام وتو بدع وتو فإنه لا يدل على كمال نفياء نفي أهل الكلام هاي فهمي شو bali yuaddi ila illa azza wa jalla bil ma'dumat bali nafiyahu inapelekea kumfananisha Allah azza wa jalla na vitu ambavyo havipo kufananisha na vitu ambavyo havipo kama sabaq idha hadhalika fil faida kama tulivotangulia uwazi wa hayo katika faida ya pili huko metangulia kuelezea hivyo kwamba katika itikadi za awa, kalam ni hiyo hi hawa kinna muatila kinanani hawa wote hao wanaingia katika jambo hilo na hawa ahlul kalam watu wa falsafa hii kusema allah hayuko juu hayuko chini hayuko kulia hayuko hayuko kushoto hii yote ni kumfanyisha allah na nini vitu ambavyo vipo kama hayuko juu na chini na kulia na kushoto yupo tena huyo hayupo kwa hiyo hawa walai e, ndio njia yao yuaddi نفيهم يؤدي إلى تشبيه الله عز وجل بالمعدومات ونفاهيش الله نفيته في كويبو كما سبق الله ذلك في الفائدة الثانية كما الفتحولية الوازي وهائي كتيك فائدة يبيل نكتفي بهذا القدر الله عالم صلى الله وسلم وآله